بالكبرياء بالكبرياء بالكبرياء بالكبرياء متفرد متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد بالكبرياء فليس يشبهه أحد متفرد, متفرد, متفرد متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحاه متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحد متواحد متكبر سبحانه الفرد الصمد وله الكمال بغير حد والوجود بلا عدد متفرد بالكبرياء فليس يشبهه احد من عصاه ومن جحد طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد لجلال سيده سجد بالكبرياء فليس يشبهه لو شاء من عصاه ومن جحد متكبر سبحانه متفرد بالكبرياء له الجلال الأكبر كل الخلائق يعرفون بانه رب الوجود على الوجود مسيطر فليس يشبهه أحد عمن عصاه ومن جحد متفرد متفرد متفرد متفرد